سامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود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 وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الأحبه الكرام أيها الجمهور الطيب أيها الأصدقاء الفضلاء أيها الناس الذين أحببناكم وتواصلنا معكم وأكملنا معكم الآن أربع سنوات ونسأل الله تعالى أن نكمل معكم ما هو أكثر من ذلك نتواصى معكم فيه على البر والتقوى 13 مليار و 300 مليون تدخن سنويا في المملكة 99 طن من التبغ يحرق يوميا في المملكة 12 مليار ريال تنفق سنوياً في المملكة 13, مليون. 13 مليار سيجارة بـ, بـ 12 مليار ريال أرقام مخيفة فعلا تستحك مننا أن نقف عندها أن نتكلم في الموضوع ليس في حلقة بل في حلقات هذه 12 مليار التي تنفق سنويا بمعنى مليار ريال شهريا يعني إذا حسبناها بالدولار يطلع تقريبا يعني 300 مليون دولار شهريا كم مسجد يمكن أن يبنى بها وكم دار للأيتام وكم مركز لغسيل الكلا وكم جامعة وكم مدرسة نستطيع أن نبني بهذه المليارات إذا عددناها مدارس ومساجد ومساجد للفقرة وللمساكين نستطيع أن ننفق ذلك كل في سبيل أن نحقق إصلاحا بينما هي تنفق في غير ذلك تعال اليوم نتكلم عن التدخين أنا أعلم من الموضوع كما يقال قتل بحثا وأن مواقع الإنترنت مليئة هو أن كثير من الحلقات يعني أثير فيها هذا الموضوع سواء من خلال التلفاز أو من خلال الراديو أو من غير ذلك لكن لا نزال نحتاج إلى إثارته وربما كما قال يعني بعض السلف لعله ينجو بها ناجل لعله إن شاء الله تعالى أن يتابعنا اليوم أحد من يبتل بهذا النتن ويتوب الله عليه منه أنا أرحب بكم ورحب بالشباب الذين معي سليمان فارسنا الدائم واخي ابراهيم واخو عبد الرحمن الله يحييكم يا شباب الله شرف الله يحفظك ويبارك فيك ايوه احب الكرام الكلام عن هذه الآفه كلام طويل اليوم لن انشغل ولن أشغلكم بالكلام عن انتبه من سرطان الرئه انتبه من سرطان اللثه انتبه ما ادري يحصل في اسنانك يحصل شعيبات الشعيبات الهوائيه التي ما ادري في الرئه ما ادري اش يحصل فيها كم نسبة القطران وكم نسبة النيكوتين وهل فعلا الفلتر هذا الذي يوضع في السجارة هل هو فعلا يطهرها ويعني فعلا يصفيها من النيكوتين ام لا لن اشغلكم بذلك اليوم سنتركها لله انه التدخين الحمد لله القائل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث امر الله المؤمنين بالاكل من الطيبات واجتناب الخبائث والمحرمات حفظا لاجسادنا وتصفية لقلوبنا فحرم الله تعالى التدخين والمخدرات والافات والمسكرات انه التدخين كيف دخل لديارنا وما احكامه وافاته وكيف يقلع عنه اهله وكيف نقدم النصيحة لأهله كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في مكافحة التدخين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في أحاديث كثيرة أن الأمور الضارة بالإنسان لا يجوز له تعاطيها بينما الأمور النافعة يجوز له تعاطيها من رحمة الله تعالى بخلقه أنه أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخباث يعني مثلا لو سأل الإنسان قال يا خريش رب العالمين حرم أكل لحم الخنزير بينما أباحا أكل لحم الغزال والشات والجمل و... ليش الله تعالى فرق بين هذا وهذا ليش الخنزير بالذات نقول ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث لولا أن الخنزير فيه أفات لما حرمه الله تعالى علينا كل مثل ذلك لما حرم الله تعالى مثل أباح لنا أكل الحمام والسمان والحبارة لكن حرم علينا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ليش ما يجوز أكل الذئب أكل الثعلب أكل الكلب كل ذناب بينما يجوز أكل غيرها مما أبيح لنا ليش الله تعالى حدد هذا بالذات نقول لا شك أن فيها من الأسباب سواء الصحية أو التأثيرية في الجسم أو كذا الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ويقول الله تعالى فلله الحجة البالغة يعني يحتج على عبادي بحجة تقطع جميع الاعترارات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدركوا ذلك لذلك كانوا أول ما يأتيهم الأمر من رب العالمين سمعنا وطعنا ما عندهم أي نقاش في هذا ومن ذلك تحريم الخمر الذي سأدخل من خلاله إلى تحريم الدخان يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول, يقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة طبعا أبو طلحة يعتبر زوج أم أنس أم سليم بنت ملحان هي أم أنس بن مالك ولما زوجها طلقها تزوجها أبو طلحة فصار أبو طلحة هو زوج أمة فأنس بن مالك صغير عندهم في البيت فجاء ضيوف عند أبي طلحة فأبو طلحة وضع لهم الضيافة خمر هذا قبل لا تحرم الخمر أيام. وضع لهم خمر وكان أنس يعني يسقيهم ويصبل هذا ويصبل هذا وهم قد تعلقت نفوسهم بها واشتروها بحر أموالهم ورغبوا في تعاطيها فلما كانوا في خلال حالهم هذا أقبل إليهم رجل من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أيها الناس لقد سمعت الله ت... لقد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى حرم عليكم الخمر ثم قرى عليهم قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضه في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون لاحظ الان لما جاء الرجل واخبرهم ما قالوا والله شوف خلنا نتاكد احنا ما ندري انت صادق يمكن انت ما فهمت مضبوط يمكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اخر طيب خلنا جلستنا. من جلستنا ثم نقوم بعد ذلك نشوف الوضع لا يقول أنس والله إن بعضهم إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فمه كذا رافعها قال حرام قالوا حرام وضربها في الأرض قال ما دام حرام بعد ما كانت مكرمة نضعها في نشربها في أجوافنا ونشتريها بأموالنا أصبحت الآن مهانة نضعها تحت أقدامنا ما دام حرام يعني حرام ما واحد منهم قال والله يا أخي طيب أنا مدمن صعب أن يتركها يا جماعة متصدقون أنا من أيام الجاهلية وأنا أشرب خمر الآن كملت أربعين سنة يا أخي ما أقدر أتركه ولا واحد من الصحابة أحتج هذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن أي يقولوا إيش سمعنا وعطعنا ما يقول والله بشوف وأنا مدمن وبأخذ بالتدريج سمعنا وعطعنا قال الله وأولئك هم المفلحون ثم قال الله ومن يطع الله هو رسوله. ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون شوف يا أخي المسألة تعتمد على طعال اليوم لن أتكلم عن عن أضرار التدخين الصحية وأنه في مادة الأمونية التي تدخل في تنظيف المراحيط وفي أربعة آلاف مادة كيميائية ضارة وفي لن ننشغل اليوم بهذا لأن من الناس من سيقول آه شيخ هذا فيه ناس عمره سبعين سنة ويدخل ما صار لشيء آه جدي عمره تسعين سنة ويدخل من ستين سنة ما صار اليوم لن ننشغل بهذا اليوم لن لان ممكن واحد يقول لك اعرف واحد يأكل خنزير من ستين سنة وما اقوى من جسده برضو خنزير حرام او يأكلون مثلا في بعض البلدان يأكلون الكلاب ولا ضرهم شيء ما علينا ضرهم ولا ما ضرهم علينا هل هو حلال ولا حرام كذلك التدخين نحن ما نقول لك اتركه لانه ضار نقول لك اتركه لانه حرام يقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار يعني ما يجوز انك تضر نفسك ولا تضر غيرك والتدخين سبحان الله يضر نفسه ويضر غيره أليس يؤذين لما نجلس مع الناس و... لما تجلس واحد مدخن ولي يسلم عليك مدخن ولا يقترب منك مدخن ولا أحيانا أولاده معه في السيارة ويدخن ولا في البيت وإذا راد يدخن قال له يا لأ اطلعوا اطلعي ولد روح ذاكر اطلعي ولد روح صلح مدرئة حتى يصرفهم ما يريد أن يدخن عندهم طيب هذا ضريت أولادك ليش ما تجالسهم ضرار على المرأة على الزوجة أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال وأي مال أضيع من أن ينفق المال في مثل ذلك والعجيب يا جماعة أني نظرت اليوم في أسعار السقائر في العالم وجدت أن أرخص السقائر مع الأسف التي تصدر إلى البلدان الإسلامية أرخص وأسوأ أنواع السجار التي تصدر البلدان الإسلامية هناك السجار عندهم سئرها غال لأنهم لا يريدون الواحد أن يدخن يوميا بكتين ولا ثلاثة علبتين أو ثلاثة علب لا يريدون لما يدري أن ينفق فيها مالا كثير لما يريد يدخن سجار يقول لا خليها بعد العصر يعني أنا لسه مدخن ولا أريد أن تنتهي بسرعة أما عندنا مع الأسف عندنا عدد من البلدان الإسلامية والعربية تجد أنها بأبخص لا سعره كأنه قال يا جبعة تعالوا دخنوا تخيل في فرنسا يباع بسبعة دولار السجار تباع بسبعة دولار يعني قريب من ثلاثين ريال في ألمانيا تباع بأذكر أنها كانت بسبع يورو يعني تقريبا خمس وثلاثين ريال طبعا أنا ما شريتها في ألمانيا لكن سألت الشباب لما رحت في عدد في امريكا باربع دولار ونصف في, في غيرها في ايطاليا خمسة دولار ونصف يخليش هم يغلونها بهذه الطريقة وايضا هم يدققون في نسبة النيكوتين كم نسبة القطيران كم فالسجائر اللي تحتاج الى تدقيق هذي ينفق فيها مال حتى يقلل النيكوتين يقلل لان في من يحاسبهم لكن مع الأسف السجائر اللي حالك بس أي كلام يلا صدرها للمسلمين وخلهم يمرضوا ولا يموتوا ما في أي مراقبة عليهم فهي حقيقة مشكلة ويقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوق ويقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وكم من إنسان مات بسببه في أمريكا تقول لحصائيات يموت سنويا أربعمائة ألف سبب التدخين طبعا لن أنشغل مسألة كم يموت وكم لا يموت لكن احنا اليوم منهجنا اتركها لوجه الله يا ربي انا اتركها لاجلك والذي يقول والله انا ما اقدر اتركها يا شيخ انت, انت يا شيخ ما تدخن ما تدري ترى صعب لو احد يتركها اقول كذاب تقدر تتركها لا انسى مرة كان عندي تسوير برنامج في فندق مطلع للحرم وكان الخلفنا الحرم حي يعني وانا اتكلم في رمضان وأنا أتكلم الكاميرا تلتقطني وتلتقط الحرم ورائي فكان في أحد المصورين يدخن فخنقني وأنا ألقي الكلام لكن انتظرت حتى انتهيت وكان البرنامج على الهواء صعب أنك تقطعه وتقول يا أخي يعني أطفئ سيجارتي وكان الكلام مؤثرا عن رمضان حتى أن المقدم اللي معي بكى وكذا لما انتهيت جئت وسلم تالي السلام عليكم قال عليكم السلام اهلا يا شيخ ازيك قلت والله انا بخير لكن ارجوك يا اخي انا اشكرك انك يعني تصور برامج اسلاميه وانت شريك في الاجر بلا شك وان شاء الله اللي يستفيدون لك مثل ثوابهم لكن انا عندي لك نصيحه قال ايه هي النصيحه قلت والله يا اخي انا انصحك بس عن هذه سجاير قال لا لا لا لا لا لا لا لا تتعب معي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا صر لي خمسة واربعين سنة أدخل قبل أن تنولد أنت وأنا أدخل تبغاني أتركه الآن؟ قلت أتركه لله كان ما نحن نصلي لله ونتصدق لله قلت لا أتركه لله يا أخي أنت في رمضان عود نفسك قال ادعلي ادعلي قلت تريد أني أدعو لك؟ قال نعم قلت تعال فأمسكت بيده وجئت واقتربت به إلى النافلة وإذا تحتنا الناس يطوفون ويدعون قلت له هل ترى هؤلاء؟ قال نعم قلت ماذا يريدون؟ قال والله كلهم جاءوا يريدون ربنا يغفر لهم قلت شوف هذا ترك أولاده وهذا ترك بيته وهذا يمكن أنفق كل الفلوس اللي عنده عشان يشتري تذكر ويأتي يعتبر عشان المغفرة صح قال والله عاوزي ربنا يغفر لهم قلت طي ما رأيك أن أدعو لك بالمغفرة؟ قال والله زاك الله خير قلت رفع يدك فرفع يده ورفعت يدي قلت الله مغفر له قال آمن وتجاوز عنه قال آمن الله مواصلح برية وأدخله الجنة واعده من النار وتقبل منا ومن صيامنا وقيامنا وجعلت أدعوله فجعله يبكي ثم قلت اللهم واجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة يا رب العالمين فجعل يبكي واستمرت أدعوه يمكن عشر دقائق وهو يبكي في آخر الدعاء قلت اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وإن لم يتركه فحرمه منه المهم هو في الأخير ما يدري يقول آمين ولا ما يقول آمين قال <تصفيق> ونزل يده وأنا أخذت نفسي وطرعت بعدها يا جماعة يمكن بسنتين تقريبا صار للقاء في هذه القناة أول ما دخلت إلا واحد يسلم على ويستقبلني ويقبل رأسي ويدي مرحبا نظرنت النهي يعني اتزال الله خير محب الله قلت بارك الله فيك الله يذكر قالت تعرفني قلت لا والله ما أعرفك يا أخي قال هل تذكر المصور؟ الذي صورك في الفندق الفلاني قبل سنتين قلت نعم قال أنا هو والله العظيم يا شيخ ما وضعت السيجارة في سمي منذ تلك اللحظة وصار لخمسة واربعين سنة يدخن يقول لي والله انا أدخن السيجارة وبعدنا أضعها وتابع التلفزيون ثم أنسن في سيجارة فأشعل سيجارة ثانية فلما أنتبه إلا في سيجارة أولى فأخذ السنتين أدخنها يعني ما يريد أنه يخسر السجارة اللي هناك يقول لي ومع ذلك والله الحمد استطعت أني أتركه بمعنى يا أخي الإنسان لما يستمع البرنامجنا اليوم يعلم بأنه إذا كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لكن أهم شيء جاهد يا أخي لما قال الصحابي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله رفك بالجنة لا قال فاعني على نفسك بكثرة السجود فعمل يا, يا ابني فعمل حتى تدخل الجنة ولما قال له سعد نبي وقاص يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجابة دعوة قال له عليه وسلم يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجابة دعوة بمعنى يا جماعة ان الانسان اذا اراد ان يهديه الله ان يوفقه الله تعالى الى شيء لا بد ان يبدل لتحصيل هذا الشيء إذا أراد فعلا أن الله تعالى يوفق إليه لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيضا عن الخمر يقول وإثمهما أكبر من نفعهما كذلك الدخان وإثمهما أكبر من نفعهما ويقول الله تعالى ولا تبذر تبذيرا والتبذير هو أن تنفق المال فيما لا يعود عليك بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة لما واحد جاء وأنفق مئة ريال في بناء مسجد يقول هذا يعد عليه النفع في الآخرة واحد أنفق مثلا مئة ريال اشترى بها ثوبا هذا عاد عليه بالنفع في الدنيا لكن يا أخي لما يأتي واحد وينفق المال في مثل هذا التدخين ما من النفع منه ويقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أيضا هذا في انفاق المال في غير, م... في غير مصلحة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير نافخ الكير يا جماعة الذي يصنع في الحدادة ويبدأ ينفخ على النار فيطلع يعني يخرج منه دخان رائحته خبيثة يقول كحامل المسك ونافخ الكير فذم النبي عليه الصلاة والسلام الرائحة التي تصدر وهي تصدر من أمر الحلال تصدر من حديد قاعد يصنع فما بالك يا أخي بالذي تصدر الرائحة من أمر حرام ويتعمده أن يتعطاها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافة إلا المجاهرين من هم المجاهرون اللي يجاهر بالمعصي يدخن قدام الناس كأنه يقولها دخنوا مسلي كل أمة معافة إلى المجاهلين رواه البخاري مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره رواه البخاري أليس في التدخين إذاء للجار أليس لما تكون ساكن في شقة تقبل على شقتك إلا رائحة الدخان من, من جارك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاة بالدعوة لما واحد يقول يا أخي ربي ما يتجيب لي نقول لي أن طعامك ليس, ليس حلالا أنت يا أخي اتركها لله فتعالوا اليوم ننادي باتركها لله لعل الله ينفع بها هذا ولحبها فاصل قصير واعود اليكم باذن الله بينهم كن مثلهم تك اقبل هنا اقبل هنا, أقبل هنا طبعا اساليب هؤلاء المفسدين في جذب الشباب عموما إلى التدخين وجذب الناس للتدخين وجذب النساء إلى التدخين كلها فيها نوع اغراء الذي مثلا يريد أن يغري إنسانا بتعاطي الهروين لن يقول له مثلا تعاطى هذا الهروين حتى يذبل جسمك وتذبل عيناك وتخسر أموالك وتفارق زوجتك وتضيع عيالك يلا تعاطى الهروين لا ما يقول له الكلام يأتي له بأساليب أخرى حتى توسع صدرك وتنسى همومك ويكتم عنه وغيرها كما يعني كما يقع ذلك في التدخين وفي غيره فالذين الآن شركات التدخين لما تريد انها تغوي النساء تربط دائما ما بين التدخين والاناقة فتأتي بامرأة مثلا لابسة لبس حلوم صلحة شعرها والدخن بحيث او, أو ما فكى سجارة أو, او ما شابه ذلك حتى تربط بين هذا وهذا او تربط احيانا بين التدخين والرشاقة فتأتي ببعض مثلا ممثلات والرشيقات وغير لأجل أن يعني يدخن حتى تظهر في الإعلانات ويشعر الناس يشعر أن فيها كذلك او أحيانا الربط بينه بين الحرية أو بينه بين القوة عند الشباب يأتون بواحد على خيل وكذا ومع سيجارة كأنه يقول إذا تبغى تصير قوي ورجال وشجاع وبطن دخن وهذا كله يا أخي لأجل يعني استهلاك أموال الناس واستهلاك و.. دينهم أيضا دعونا نسمع منك سليم عندي. بسم الله والصلاة والسلامة <تصفيق> وعلى رسول الله سيدنا محمد ونصلاف الأجمعين طب عندها بنسمع بأضرار التدخين أنا باتكلم عن فوائد التدخين اليوم ما شاء الله تتخبر حلقتنا فوائد التدخين <تصفيق> <تصفيق> يقال هي ظاهرنا فوائد يعني طي يقال أنه مفوائد التدخين أنه الشخص لا يشيب ما يشيب شعره وما حد يسرقه ما حد يسرق وما لا يسرق وانه ما تلحقوا عندكم الله كلاب الضاله او الحيوانات الضاله ف ماشي انه يموت قبل ما انه يشيب اصبر يدخنه الشباب يموت قبل ما يشيب نعم ولا يسرق انه طوال الليل يكح ويسعل وكذا فيدخل بيتي يحسبه صاحي ما يقدر ما يكذب ما يكذب ما تلحقوا كلاب الكلاب الضاله والحيوانات بسبب رائحتها الكريهه وشيء من هذا القبيل فتبعد يعني فروح سبحان الله <تصفيق> إذا ما كان نبغيتو كنت تدخن لاجل الله زي ما قلت او حتى لاجل نفسه هو صحته انت كلج الناس اللي يهتموا فيه احسن ابنا زوجه والدين اهل في النهايه انت لو اصابك اي مكروه هم حيتبعهم يصيبهم يعني يصابك مرض او وفا مين حيصرف عليهم ويهتم فيهم بالاضافه لصحتهم هم يعني فمسمى بتدخين السلب زي ما تفضلت انت بتدخين السلب فكان اطفال قلت لهم اخرجوا ولا اطلع ولا عشان انا ادخن طب انت في كان في ضرر عليهم ضرر اجتماعي تفكك ونفسي ما ابوهم اضطردهم عشان يسوي شيء وفي النهايه لما يكبر يقول لهم لا تسوي ذا الشيء ويتناقض نفسه في هذا الشيء فسبحان الله كيف الشخص بغي يكون متألف أسرياً هو بيضر نفسه ويضر عائلته وأولاده وكذا فإذا ما تركت عشان نفسك ترك عشان الناس اللي يهتموا فيك حسن. لو صابق مكرون حيزعلوا أنه حيضرروا أنه حي حسبوا لهم أي مكرون في حياتهم وإنت, وإنت السبب أساساً يعني سببت في ضرر نفسك وضرر للحوال العجيب يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا او قال فليعتزل مصلانا او قال فليعتزل مسجدنا في روايات بمعنى ان اللي يأكل ثم بصلي وقف جنبك في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي مع الجماعة حتى ما يؤثي الناس بروحة برائحة طعام حلال ثم البصل حلال ان يؤكل ومع ذلك هو ممنوع من اكله اذا كان سيدها بالى المسجد فان اكله لا تصلي مع الجماعة حتى ما تؤذي الناس فما قالك يا اخي بالذي يدخن واحد قبل ما يكثر بالمسجد ا كح كحتين ودخل المسجد ثم تشعر برائحة في في في ملابسه في بدلته وهو يصلي بجانبك يا اخي يعني شيء يعني مزري بصراحه انا ودي اسال منك ابراهيم الممكن. يبدو انت مثل ما يقال مدخن تاب الحمد لله <تصفيق> الله يثبتنا ويات انت ابراهيم متى بدات في التعاطي بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حقيقه بدات في 1418 اي لقد كان عمرك كم؟ 16 سنه كنت تدرس هي مرحله اولى تقريبا ما شاء الله اولى متوسط وتدخن وتدخن ها فالحاصل كان كله بسبب التاثير يعني الافلام او شيء زي كذا بتاثر بالناس الكبار كذا في الافلام تحس انه كبار كذا وانه انها مساله رجال او شيء زي كذا وانها رجال <تصفيق> أي انه رجال من الكلام ذا واستمرت فتره طيب اول سيجاره تعاطيتها تذكر وين كنت في الفصل ولا في القاع؟ ولا برا في نفس الحي اللي انا تذكر بالضبط اول سيجاره اول سيجاره فعلا اتذكرها كانت في نفس الحي اللي انا ساكن فيه ايوه فعلا سببت لي دوخه و وين كنت في في الشارع, في الشارع في مكان منزوي يعني في مكان منزوي طيب ومن وين جبت السيجاره كان في بقاله تبيع سيجاره سيجرتين و3 سيجار بريال زي كذا اه تبيع السيجاره لحالها ف... هذا بلغني عنها بلغني عنها عشان تمام طيب كان... ورحت واشتريت هو رحت واشتريت اول سيجاره شربتها كيف اول سيجاره هي سببت لي غمه كذا يعني دوخه ويغمى هذا هذه الحقيقه استمريت فتره كذا طيب لح... ما سببت لك يا اخي ما رميتها وقلت يا ربي تواب آه... هذا ابليس نقدر نقول هذا ابليس اذن بالله <تصفيق> <تصفيق> وضع في ايمان كان يعني حقيقه ما <تصفيق> لكن الحمد لله استمريت على السنين دي كلها وكل ما انوي اني ابطل اوقف حق 5 ايام تقدروا اهلك انك تدخن والله باج وفات والدي طبعا كبت مي شوي كم استمريت وأهلك ما يدري؟ تقريباً سنتين أو ثلاث سنوات ماشا ماشا ما شموا رائحة؟ ما هو مسألة كذا كنت بغسة يدي يعني أنا قولهم وهذا وهذا وأجي طالع البيت عاتي فبديت أمرض ليش تغسل يديك؟ كان أبوك حيناً شمي يديك؟ رحمة الله قبل ما يتوفى مرضو كان يشم يدي الله يرحمه يرحم. كان يقول يا ولدي سلم سلم؟, و... سلم يشم يدك, يدك خوفا انك تتعطى دخان اي انه تعطى دخانها وكنت انت تتغسل يدك حتى ما يكون فيها ريحة نعم <تصفيق> ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلم <تصفيق> في الاي هو وتوفي الوالد وهو لا يعلم وهو لا يعلم رحمة الله عليه وفي نفس الوقت قعدت فترة كذا وتوقفت ممكن حق 5 ايام 6 ايام وحاول قدر المستطع ما في فايدة رجعت من جديد كيف تشعر لما توقف أربع خمس أيام ما, ما الذي يعني انا الحمد لله ما دخنت في حياتي وبالتالي لا أدري ما هو الشيء الذي في نفسك يدعوك هل هو مثل مثلا لما انا أعطش وأبحث عن ماء هو تقدر تقولي وش تقول تحس يعني في داخلك التوتر غير التوتر يعني إيش تبغى أن يقول القلق أخلاقي يعني صوتي دايما عالي بيكون يعني التوتر شيء غير طبيعي حتى تأخذ زيقارة حتى تأخذ زيقارة يخذي لي أنها مخدر نعم أو لا؟ نعم فألم فيها مخدر نعم مفترات فألم مدام أنه يعصب فلما يأخذ زيقارة هيركد معنا يا هذا مخدر لذلك سبحان الله أكثر العلاجات الموجودة اليوم اللسقات اللي توضع الحبوب العلكة الإبر الصينية التنميم غناطيسي كلها لعلاج الإدماء في الحقيقه علاج ادمان من النيكوتين ادمان من القطران ادمان من الامور هذه فكنت تشعر توتر قد مره كذا جلست مثلا ساعات ما دخنت على امك ولا صرخت على اختك فعلا هذه تحصل بيني وبين بعض الاصدقاء كذا يعني اقل شيء اقل مزحه وشي حاجه كذا تلقى صوتي عالي وشي من لكن الحمد الله يعني لذلك بل... بعض المدخنين إذا صام ما يتحملوا تسوء اخلاقهم فعلا ولا هذا الكلام صحيح ومريت في تجارب زي كذا خلاقي في خشمي على قولهم إذا صرت صايم إذا صرت صايم الحمد لله يعني بنصح من صديق لي يدعى فواز الحديثي والشيخ خالد السابعي الله ينصح ناس ما مانا كثير كذا والدليل كذا لا وصلوني بجمية كفا ممتاز جمعية كافة جميل الأستاذ إبراهيم الحمدان في العاصمة مقدسة وما أقصر يعني حقيقة وعوني ووروني وشفت أشياء كذا والحمد لله إيش, إيش علمنا وش اللي شفت والله شفت تبتار كلي على شكل رئة محروقة بسبب التدخين الشي الثاني يعني على جوني طبعا طيب خلني بس انا مدام تكلمنا عن الجمعيات ومتأثيرها لا تزال لله الحمد يعني الجمعيات لها أثرها طبعا وليس شرطا أن يكون الإنسان لاجل أنه يترك التدخيل لا بد يكون في جمعية لا ممكن يترك التدخيل من غير جمعية لذلك نحن نشتاق دائما إلى أن نرى الجهود المبذولة في سبيل مكافحة التدخيل اقبل هنا ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانتر زهورا من امل اشهد علينا لمسته اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك هياكم ان شاء الله الان هذا معرض عن التدخين هذا معرض عن التدخين الدكتور يزوره تخريبا يوميا مدرسين الى ثلاث مدارس ها. من جميع الملاحظ الصباح. الفترة الصباحية هو الكترة الماسائية للطلاب بالتحفيظ احنا كان هدفنا بهذا المعرض ان يكونوا صفر ليس بالضروره ما يكون مدخن لكن يكون ينقل صوره ايجابيه عن اضرار التدخين ومشاكل التدخين وطرق العلاج وشي وصله كبير يعني لو واحد ما هذا طبعا انا ودي خالد ولا ودي هذي عشان تشرح للناس كيفية يعني تاثير التدخين ولا لا نعم هذا الآن يعني دليل ان الرئه تتاثر بالتدخين والقلب يتاثر الوجه والأسنان واللسان والعيون والأجهزة البولية والدكتور يمكننا أخونا دستر قطاع البدري خلفية بالأمور الطبية ليأثرها التدخين المباشر على هذا وش هل هذا هو من التبغل والتبغل هندي يعني يقال أنه فيه خليل من مادة النيكوتين ولكن نفس المسألة في الإدمان لأن النيكوتين هو المسؤول على الإدمان أيضا هناك بعض الواع التبغل ليقوم المدخين نفسه بعملية اللف اه في فكره عن فكره فكره تعاليم نفس الماده البانيه مول قبل يقول لك انا الحمد لله ترى يا دكتور اني ما ادخن بس نعم, لا لا له له. نعم. لكن كلها تؤدي نفس الضرر بالمكن الشيشه والجراك كلها تقريبا اضر من من التطبيق. هم يقولون ان حجر شيشه عن 26 سيجاره في احصائيات أي. طلعت الآن تقريبا السنه اللي من مستشفى احد مستشفى جده وصلت إلى 100 احرى والله هذا احنا صايه وهذه مدخن مدخن سجاره اللي ل... يقولون ميزك عليها بالتفاح وبرتقال والفراوله طبعا هي ما جابت الطاب الماده طبيعيه ابدا كلها مواد مصنعه دعايات شركات التبغ دكتور يستخدمونها خذ علبه يقول لك ولاعه ذهبيه لك بكه مجانا وفيه بكه عائلي لكل العائلة يا دكتور هذا, هذا كلها بكت هذا هذي كذية كوب كوب مع السجار مع البكت وتجيك علب فيها هدايا يعني أخذ بكت زي هذا الآن بكت ثاني ويعطيك بعض الهدايا أكثر طربح ونرجع عند العلبة اللي هنا هذه الآن الدول الغربية المتقدمة سوى صارت سوى طلع أمرك اللي هي دعايات في البكت إيه اللي هذه عليه صوره اللي في عليها صوره الاسنان فيها اللثه اي نعم اللثه تاخر طلعه عمرك البكيت يعني بقدر الامكان يريدون ان أي واحد صغير او يعني يبعد يعني عنها لان ترى مضر صح ما شاء الله شف جمال البكيتات اللي تباع عندنا عندنا جمال البكيتات ما شاء الله كانها سبيكه ذهب هذيك الحريم طالع عمرك وهذاك الحريم طبعا يعني احنا لا نحط عليه لا صوره سرطان ولا صوره اسنان مكسره ابد, أبد ان سبيكه ذهب الآن هذه من المكونات اللي جوه الزجارة أي نعم هذه المكونات الزجارة طبعاً أربعة كلمة للسجارة الوحدة وليس هي البشت فيها أربعة آلاف مادة كيميائية أي نعم. طيب منها ماده تستعمل في تنظيف دورات المياه ومنها في الشامع ومنها في الدهان ومنها, ومنها ماده في, في الدهان ومنها حشرات آه ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد كانت صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا, عل... إذا تعلقت قلوبهم بالشيء ثم أنزل الله تعالى تحريمه ضربوا بشهوات أنفسهم عرض الحائط واتبعوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى واحد من الصحابة كان يعشق امرأة في الجاهلية ثم بعد ذلك انتقل أسلم وانتقل إلى المدينة ونساها فذهب إلى مكة في حاجة فلقيها في الطريق الصحابة اسمه مرتد من أبي مرتد فلما رأته قالت مرتد فاشتاق وحب حبيبته فقالت هل أمه إلينا تعال ادخل عندي فقال إن الله حرم الزنا قالت يا مرتد قال إن الله حرم الزنا فصرخت بقريش وهو داخل متخفي فأقبل إليه يقتلوا المهم إنه استطاع أن ينفذ بجلده ورجع إلى المدينة فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قال نعم قال أنكحوا عناقا اسمها عناق المرأة عناق قال أنكحوا عناقا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الزنا هذه امرأة يعني ليست زنت وتابت لا هذه امرأة عدوا بلا بغي كيف تسوج بغي فسكت قليلا ثم قال يا رسول الله أئذن لي أنكحها قلبه معلق بها فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكحه إلا زانية نأم مشركه والزانية لا ينكحه إلا زان نأم وحرم ذلك على المؤمنين يقول فلما قرأها قال سمعنا وطاعنا شوف يا اخي هالطاعه المباشره نحن لن نشغل الناس اليوم بالكلام على امراض سنتكلم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما خبيث معناه له محرم عبد الرحمن هلا وسهلا كم سنه تدخن اجي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على الاستضافه يا مرحبا بك والله انا استكريمان تسع سنوات او عشر سنوات بالضبط بدات عمرك كم 17 تقريباً ورامي بدوني أخي وهم صغار كيف بدأ كنت أيصف؟ أيامها ثاني ثانوي أنا أدرس في اختبارات كنا نطلع البحر مع والشباب. الشباب أنا وشباب كان نذاكر كان نذاكر يعني نتكلم الأهل أنا طالع مع الشباب وذاكر فأطلع آه واحد من الشباب كان بتعهد عصلا الله يهديه بتعهد بأرقيلة معسل الشيشة معسل فأنا جرست كذا فترة يوم ما اقرب اقول عياذ بالله لاك الله في يوم ورا يوم في ناس ولا كلهم بالارقيله ارقيله وتدور أرقيل عليكم ولا تدور علينا <تصفيق> ف... <تصفيق> كم واحد انتم والله تقريبا حدود 6 انفار 6 انفار والخرطه ما اريد عليكم واحد واحد لا كل واحد له راس يربطه انا كنت رافض فكنت انا ما ادربها ابد فاقول لهم ابدا حتى اخوي الله يهديه مدخن وجه الأرسلم هنا عسى الله يهديه ويبعده آمين يبعده. آمين آمين أخوي بذر أخوي يسمعني لا <تصفيق> فكان يسألني قبل أبدث هذه عبدرحون أنت ما تدخن وقلت لهذه أنا جربتها يوم ما دخلت مزاجي أنا ما جربتها فقلت ما دخلت مزاجي بعدها ممكن فترة بسيطة بدأوا الشباب اختبارات انذاكر في يوم وراء يوم هم يبدون أنا لا أعود بلا أعود بلا أعود, أعود فكثرت دقي فوق اللحام قلت جرب تجربة ها ايش ورانا والله اللي اذكر جربت شفت شفتته ثلاث حسيت نفسي الارض تدور كل الناس يلفون وانا جالس ايش فيكم اثر يعني انا اللي الف والناس جالسين ضخت فلا نفسي العل. يا شباب ما اقدر راسي خلاص فيضحكوا علي لا بسيط هذه اول شيء اول حاجه وكحت وتعبت والله يعزكم رجعت حتى. اوه تقيات ايوه كانت صعبه صراحه فضخت اول شيء قال هذي لذاتها وهذي هذه لذاتها وهذه ف يعني تقدر تقول انضحك هذه لذاتها والشيطان يزين الشيء هذا فبدات صرت كل يوم انا عليهم ادق عليهم جوال ايام الجوالات يلا الواحد يحصلها ادق عليهم جوال يا فلان يلا يلا, يلا ابغى اجرب اخذ هالشيشه ايوه حلوه حسيتها سبحان الله شفت جره دليل مخدر يا اخي شفت تعلق النفس به وان كل مره يريد ان يعاوده تريم في في مخدس لذلك بالمناسبه ترى راس الشيشه او المعسل هذا هو في الحقيقه طبخ مخلوط بنكهات نكهات نكهات صناعيه نفس الطبق يقولون راس شيشه واحد عن 55 سيجاره تخيل في قوه تاثيره طيب 100 مره يخلص يا شباب يلا ما نصرت فاجتمعنا وخلاص صرنا رسمي صاحب معسل أنت. أيوه. فبعد فترة كده تعرفت على شباب ثانين حقين شيشة مخروب نفسه لا غير الشيشة الحجر هذا جراك الشيشة غير الأرقيلة الجراك الكبير أنا ما فهمت المعاسفل الصغير المع... اللي بنكهات هذا. يجي اللي بنكهات فراولة تفاح طيب والثاني هذا إيش جراك هذا في نوع أنا فأول مرة أعرف أنه فيه في فرق اللي تجيبه النية طويل ليها طويل ممكن ترميها ببرة البيت وصل لي إلى عندك عاتي اه انا ظننت يا اخي ان النوعين سواء مش لا هي الصغيره اللي هالكبر هذه تذبه انت صرت تجيب الكبيره هذه حقه الرجال هذه اي حقه الرجال اللي هل. فيها لي اللي فيها انبوب طويل مترين كذا لما دخل الجامع لما, لما كبر <تصفيق> بعدين يا اخي انا بسالك سؤال هل جسمك هالكبر كيف تقدر الانبوب الطويل هذا انك تشفط الهواء اللي فيه كله وبعدين تجيب خبر اللي فوق كيف بالله يا عبد الرحمن لا طش طش طش طش طش يوصلك بعدين دخنه <تصفيق> <تصفيق> على مهلك على مهلك تبدا <تصفيق> طيب وهم طيحوك في الشيشه الكبيره فشيشه كبيره حقت الرجال هذه الرجال تحس انك بالغ لما تتعاطى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 ما أجمل أن يترك المرء الشيئة لله وحده لا شريك له وفعلا يصدق في مثل ذلك قبل أن أخذ تكملة الحوار معكم أذكر في الحج قبل سنوات كنت القيت محاضرة في مسجد كبير في التارع لإحدى الجهات العسكرية كان يمكن فيه خمسة ألاب حاج تقريبا وكنا بعدما رمينا الجمرة بمعنى أن الناس نزعوا الإحرام وربسوا ثيابهم الشاهد طلعت من المحاضرة فاجتمع الناس يسألون وزحام فخمسة آلاف على أقل منهم ما لا يقل عن خمسين عندهم أسئلة فاجتمعوا وازدحموا علي فكنت أجاوب هذا وجاوب هذا وأحاول أسحب نفسي للخروج إلى محاضرة أخرى واحد منهم كان يحاول يدخل في الزحام ويرجع شاب فمديت يدي كذا وسلمت عليه وجريته فأقبل إلي قلت عندك سؤال قال لي يا شيخ عندي سؤال, ما هو سؤال فسألني سؤال عادي يتعلق برمي الجمرات جدتها كانت تريد أن ترمي ولن تستطع شممت من هو يتكلم رائحة دخان طبعا هذا كله في خلال ثواني لأن الناس ما تركونه فقلت بسرعة قلت تدخن قالي والله دخن قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك انتركت التدخين من هاللحظة طبعا هو لم يقل شيئا لأن الناس ما تركون الفرصة يعني اول ما انتهيت من على طول جره الناس أنا عندي سؤال لا يروح الشيخ ذهب الرجل بعدها بثمانية أشهر صار لي محاضرة في إحدى القطاعات العسكرية فذهبت إليهم لما أقبلت فإذا في ضابط ملازم أول ملتحي ينتظرني عند باب المسجد والعسكر كتيبة كاملة ادخلوها في المسجد فسلم وتفضل ووقفنا السيارة وسلم عليه سلام واحد كان يعرفني من زمان القيت المحاضرة ثم ركبت السيارة مع صاحبي وجاء وركب معنا قال يا شيخ محمد ما, ما عرفتني قلت والله يا أخي يعني أنا أشكرك على لطفك واحتفائك لكن والله أنا أقرأ اسمك ما تذكرتك قال تذكر الحاج الذي قلت له الله يغفر لك ويقبل حاجك انتركت التدخين قلت نعم قال انا. هو والله يا شيخ ما وضعتها في الفمي منذ تلك اللحظة قلت لها منذ, منذ متى وأن تدخن قال منذ أن كنت في أولى ثانوي والآن هو ملازم أول بمعنى أنه ثلاث سنوات الثانوي ضع عليها ثلاث سنوات الكلية ضع عليها سنتين ملازم ضع عليها ربما سنتين أو ثلاث أيضا ملازم أول يعني قريب من عشر سنوات ومع ذلك لما اتخذ القرار استطاع أنه ينجح ذلك نحن ندعو الناس اليوم إلى أن الأب والأخ والابن اقتلها قبل أن تقتلك ضعها تحت قدمك ما في واحد يا أخي إذا جاء يدخن يعني من, من أدلة تحريمها ان الانساء اذا بدأ يدخل ما في احد يشعل السجارة بعدين يقول باسم الله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه في احد يقول كده للسجارة لا. في احد لما وضعها بيسارة قال استغفر الله وضعها باليمين ما فرجت معي حتى لو وضعها في يمين صار استهزاء في واحد انتهى من السجارة او بقي منها شيء قليل وبعدين لما بقي شيء قليل قال لا استغفر الله اضعها تحت رجلي فوضعها فوق الجدار احد منكم اذا مشى الان نحن اذا مشينا لو أنت رايح للمسجد او في الطريق في السوق ورأيت قطعة خبز واقع على الأرض ماذا تفعل ترفعها, ترفعها يا أخي بل أنك لو تعديتها بمترين يأنبك ضميرك وترجع وترفعها والله أنا قبل كم يوم في مطار فرانكفورت في, في, في ألمانيا وأمشي بين الناس بين الألمان فإذا قطعة من كروسان خبز مرمية على الأرض فتعديتها قليلا ثم قلت استغفر الله لماذا تتكبر عن رفعها فقالت لي نفسي طيب فيه عمال يكنسون حتى لو فيه عمال هذه نعمة الله ارجع فرجعت وحملتها أمام ناس حتى استغربوا هذا ايش قاعد ينظف المطار حملتها وضعتها بجانب الجدار حتى لا يأطاها أحد ومشيت لكن عمرك رأيت واحد يمشي فرأى سيجارة فقال استغفر الله وأخذه وكرمها بلا شك أنه يزيد احتقارا ويطع عليها بقدمة ذلك يا أخي هذا يدلك على أنها يعني لا تستحق. ان توضع في فم يقول لا اله الله محمد رسول الله نحن يا اخي اعقل وديننا احكم وعزتنا ارفع من ان يصنع في في في في ماربور ولا ولا, ولا غيره ويسمعه اقوام لا خلاق لهم ثم يأتي يصدر الينا ونحن ناخذه ونتعاطى طيب عودا اليك يا إبراهيم. طيب ناخذ عبد الغني بعدين برجع لك أخي ابراهيم اخي تفضل الله يحفظك أهلاكو. مرحبا بك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل ألو أسمعك تفضل أظهر معنا عبد الغني طيب ألو أخي تفضل عبد الغني ألو أسمعك حصليني رقم الهتي في ساعي لا الله ما ناتج الشيء خلاص خلاص الأخوة يعطونك رقمي طيب أنا ودي أخواني اللي بيتصل أرجوكم يصير يعني يدخل في الموضوع على طول ويذكر تجربه له حتى بس وقت البرنامج خليل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ مرحبا خليل الله يحييك فيك يا شيخ. الله بارك, بارك خير ويبارك فيك دكتور انا استغرب من انسان يضع شيء في فمه او يبوس السجارة ويريد يدوسها على الارض يعني هذه شلون تصير ما ما, ما, ما اعرف يعني يعني كيف انسان انسان يدخن سيجاره يفطها في فمه باعلى مكان وبعدين يحطها اسفل سافلين صدقت الله الله. الله وجهك. أصلا يا أخي هذا الفم الذي يقول استغفر الله أستغفر الله معناها سامحني يا الله اغفر لي يا الله تجاوز عني يا الله امحو سيئاتي يا الله هذا معنى أستغفر الله يسبح ويهلل ويصلي هذا الفم يا أخي ينبغي أن يطهر عن مثل ذلك فعلا ينبغي أن يطهر عن أن يقول مثل ذلك طيب ابراهيم. ما أكثر شيء جعلك فعلا تقع فيه التدخين لك حقيقة أول شيء هو التأثير أي؟ الأفلام الممثلين كبار في السنة شوفهم يدخلون بره في الشارع كده أكون زيهم كده كبير في السنة طبعا تحسنك رجال كبير كبير رجال كبير الحمد لله يعني بعد التوعية وبعد هل كانت تسبب لك أشياء في صدرك وتعالي نعم أضيق التنفس في الليل صحيح, صحيح كيف يعني وانت نايم وانا نايم أضيق في التنفس فعلا بالمناسبة ترى الرئة من الداخل فيها شعارات دقيقة شفت شعارات المنشفة لما واحد ما عمل شفا فيها شعرات كذلك هذه فيها شعرات دقيقة النيكوتين والقطران سبحان الله يتك يعني يتكلس عليه يجتمع عليها فيصبح بدل ما تأخذ الهواء هي هو يعني وتجذب هذا الهواء إليها يصبح في مثل الحجر في داخلها وبالتالي تصبح الرئة ما تستطيع تستفيد من الأكسجين الذي يأتيه وهذا السبب فيه مثل هذا طيب وغيره ياتي كحه ياتي الكحه تركيز قله التركيز كيف قله التركيز كلمه التركيز اللي بسجاره يعني بلا شعوريه كذا القى نفسي في سجاره من سجاره في سجاره من عشان تركز عشان عشان نركز طيب انت تزوجت والله الى الحد الان الله يرزقك يا رب الزوج والله رجال طيب يا امين امين اا من امل منال تفضلي منال طيك الله يحفظك يا اختي والله يزيك الخير على البرنامج الكثير منيح بارك الله فيكم الله يطول من فلسطين الله يخلينا تدعي لنهايه نهايه الحلقه لشبابنا المدخنين الله يضيهم ويبعد هالشر عنهم آمين امين الله يزيكم خير بارك الله فيكم ان شاء الله الله يسلمك الله يخليك نوار تفضلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احنا الله وليكم يا شيخ انا طبعا نصيحتي ل كل مدخن ومدخنة أقول الفم الذي طالما ذكر الله لا يستحق أن تدخل فيه شيئا خبيثا صحيح واليد التي طالما رفعت إلى الله ورفعت في التضرع إلى الله في رمضان وفي غيره وفي تكبيرات الإحرام في الصلوات لا تستحق هذا اليد الكريمة أن تمسك بهذا الشيء الخبيث المهين صحيح ختاما يا شيخ أنا طبعا أرسلت لكم من الجمعة الماضية أنا نوار الحمداني الكثيفة نعم أي. أرسلت لكم من الجمعة الماضية وستمرت في الإرسالة ولكني لم أجد منكم اتصالا وكنما أخبرت ما, ما كن أنا كن كان جوالي معنا كنت خارج المملكة وذهبت سافرت ولم يكن معي الهاتف والإخوة أيضا في المكتب ما يردون على اتصالات أكثرها التي تأتي خاصة لكن لعل الله يسر إن شاء الله نتصل بإذن الله بارك الله فيكم عبد الله تفض عبدالله السلام عليكم مرحبا الله وعليكم السلام بخفض التلفزيون الله يخليك شكرا شيخ محمد حقيقة على تناول هذا الموضوع الجميل الله. الرائع يكفي يلزم. أسأل الله نجعل في ميزان حسناتك نعم. والإخوة في قناة إقرأ نعم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا شكرا دكتور محمد الشيخ الفاضل على التطرق لجانب الدين في حلقة لوحدها وهذا قضية مهمة خاصة ونحن نتكلم من خلال قناة عالمية تخاطب مسلمين في الغالب لدينا هذا الـ الـ الكنز الديني السهل أن نخاطبهم فيه تأكيدا يا محمد أنا أعرف من الكرام وأنا مني بعيد منكم من قناة إكره هنا في جدة أخ فاضل ذهب إلى المدينة المنورة سلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلح. يقول لي شخصيا فوجدت نفسي مضطرا أن حتى أشرب السجارة بسبب النكوتين كما تعلم في كان وقتها ممنوع عند الدائر الأول اللي حول الحرم يقول لما تعديت الدائر الأول أشعلت السجارة وعندما أردت نضعها في شفتي قالت لي نفسي هكذا هو يكلمني بنفسي يقول قالت لي شفتين تنطق فيها لا إله إلا الله نوهو محمد رسول الله كيف تشرب فيها هذا المنتج الأكثر خلقته البشرية إلى اليوم يقول فرميته يا الشيخ محمد تحت قدمي ولم أشربها من سنين أكرمه الله بأن دعاهي للمدينة منورة هو صاحب اليوم إذا بغيت بعدين أقول لك من واحد من أشهر مطاعم المدينة مننورة أنا أشكرك الشيخ محمد لي طلب شخصي أنه حلقات أيضا قادمة في الجانب الصحي لأنك تعلم نبي أن الله سبحانه وتعالى حتى لما حرم الخمر وأنا أشكرك للتركيز على الديني لم يحرمها في الأول عشان المبأة البعد الديني فقط لا تنسى أنه ولا تقربوا الصراع وأنتم سكراء إلى آخر صحيح. ودي الحلقة القادمة الجانب الصحي الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي الجانب الأمني لأن مثلك يعلمنا أن مثل هذه الأشياء صحيح. مهمة مع جانب الديني أيضا شكرا صحيح. لك أدفع. الله يزيك خير عبد الله بارك الله فيك أم إبراهيم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل أمم إبراهيم شلونك شيخ الله يحييكم يبارك فيكم الله يخليك يعني كنت أتمنى يعني يوم أتكلم معك يا شيخ الله يحييك يا أمم إبراهيم الله يخليك إحنا متابعينك دائما في البيت انا وزوجي يعني إلى درجة نحبك كلنا الله يجمع شملكم ويحفظكم ويوفقكم يا كيف أهلنا في العراق وأحبابنا والله إن شاء الله إن شاء الله الله أن يسوق يصرفنا. إليكم الخير سوقاً يا رب العالمي الله يخلي الله يسرم شيخ بالمناسبة على الموضوع التدخين انا يعني زوجي مدخن إلى الدرجة أي وأنا يعني بصراحة قررت أخذت ويايا للعمرة أي ما شاء الله للحرم زين ويعني عهدني بأن يترك يعني هو قاعد يسمعني همينه <تصفيق> <تصفيق> قلت لي عسى أن تترك لأن هذه أرض الحرام وبها حرام التدخين وللأسف ما قدر يعني إذا يعني يتركها هو جنبك زوجك الحين أي نعم عاطيني أكلمه أبو إبراهيم تتكلم معه أتكلم مع أبو إبراهيم <تصفيق> <تصفيق> أبو إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا ابو ابراهيم كيف حالك جزاك الله خير في امه محمد يا شيخ اللهم صل على محمد واله وصحبه اللهم صل على محمد يا شيخ انا حاولت عده مرات كم عمرك يا ابو ابراهيم انا عمري 50 سنه منذ متى تدخن والله من تقريبا 20 سنه لا اله الا الله اسال الله ان يتوب عليك من قل امين ادعي لي ارجوك ادعي لي لك قل امين اسال الله ان يتوب الله ان يتوب عليك من آمين الله اسال الله ان يسر لكنك تتركه يا رب العالمين اللهم أسأل الله ان يوفقك الى تركه اللهم صل على محمد الله معنا يا شيخ انا محتاج رقم الجوال خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله من الكنترول وبارك الله فيك يا ابو ابراهيم انت وزوجك وابنائك ومي يسمعنا الله يحفظك الطيب احنا عندنا تقرير بعد كنت برجع لك بس ما قصه هذه اللي اللي انبوبها طوله مترين كيف كنت تتحملها <تصفيق> ايوه انا يعني بلا شك أننا لا ينبغي أن نهمل من يتعاطون التدخين يعني ينبغي أن نبذل ما نستطيع في سبيل إصلاحهم ولا نيأس أبدا من نصحهم وتوجيههم 2000 وصل عندهم 2 مليون في نفس هذا العام نحن وصلنا إلى هذا المستعب السلام عليكم يا شباب كيف حالكم طيبين في نفس خلال 50 عام استطيعنا انه نصل لمرحلة الدول الصناعية في عدد الوفيات لم نستطيع ان نصل لهم من النواحي الصناعية من النواحي الأخرى ولكن من ناحية التدخين ونحية الوفيات بسبب الدخان وصلنا إلى هذه المرحلة ولعام 2025 فما نقوم لعام 2030 سيصل عدد الوفيات لأكثر من 7 مليون أولا شبابنا سعيد بلقاء بكم زاكم الله خير وأنا جاءت ريهم زائرا لل للجمعية جمعية الخيرية لمكافحة التدخين قابلة الأخارد والأخوان زام الله خير ويعني مما سرني أنهم أخبروني أن هناك من يأتي لأجل أن يستفيد حول التدخين ولا يعني طبعا أن الذين يحضرون جميعا هم من المدخنين لا أحيانا الواحد يكون يعرف شخصا مدخلا وبالتالي يقدم لها النصيحة الكلام اللي قاله الدكتور جزاها الله خير كلام بلا شك أنه صحيح وعلمي ومبني على دراسات يعني هو ما جمعك من عقنه وقام أخذي يفكر في أشياء يخوف بها المدخنين لا هذه حقائق علمية ثابتة وأنا كنت قبل قليل مع الأستاذ خالد فكان يقول لي أن التدخين الذي يصدر مع الأسف إلى الدول العربية والإسلامية التي تعتبر عند القوم دول متخلفة يختلف عن السجائر التي تصدر إلى ألمانيا إلى السويد إلى الدينمارك إلى التحدي الروبي إلى غيره التدخين وإن لم يضر في صحتك فهو يضر في دينك الله سبحانه وتعالى يقول يا شباب ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما فيه إنسان لو تذهب لو تنزل في عند أكبر يهود حاقد وتقول له هل الدخان من الطيبات أم من الخبائث قال لك لا الله هذا من الخبائث وحتى لو كان حاقد على الإسلام وعلى القرآن يعلم أنه من الخبائث ويقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والإصراف انفاق المال في غير منفعة وهذا الدخان انفاق للمال في مضرها ليس فقط لنفعها يا اخي هالعشرة ريال او السبعة او الثمانين اللي تدفعها في بكة الدخان تستطيع ان تشتري بها عشرة اكياس خبز تشبع بها عشر عوائل في اليوم احسن ما تفتد بها دينك وتقدح في, في في توحيدك وايمانك بالله بطاعته والاستسلام له فالانسان يا شباب انا اقول يعني وانا فرحت اني شفتكم يترك هذا يا اخوتي والكرام يتركه لله يقول يا ربي مادام أنت حرمت التدخين انا يا ربي وإن كنت لن أنظر إلى سرطان رئة ولا لثه ولا كذا انا يا ربي سأنظر إلى رضاك والخشيه منك يا رب العالمي ساكم الله خير والله يحفظكم وسعيد بلقائكم ونعنى شرح بإذن الله تعالى في مواقع أخر صلى الله عليه وسلم وإشكرا لكم وإشكرا لكم في الجمعيه ايضا اقبل منا ضع بصمتك, ضع بصمتك. هنا, ضع بصمتك. هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وان ترزهورا من امل أشهد علينا لمستك اقبلنا ضع بصمتك دعنا نسامر من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر يوروق من قلبك أصاف الوجود ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أحيانا ليس قتل للنفس لكن قتل لخلايا قتل لشعيرات دموية قتل أحيانا لعلاقات اجتماعية قتل إلى غير ذلك يعني يا أخي أنا أذكر سبحان الله بعض الناس أحيانا أسلم عليه في مكان ما وتجد أني أسلم مرحبا فلان فيحاول أن يبتعد يعني حتى السلام ما يريد يسلم لأنه مدخن ورائحة غترة تدخان وثيابه فهو محرج منك فأيضا الإنسان ياخي إذا تركه لله والله أنت تتغير حياته فعلا أنا بسألكم أثنينكم بعد الفاصل يعني كيف تغيرت حياتكم أنت متزوج أنا بسألك كيف تغيرت وأنت على أنك أعزوبي يا إبراهيم بنسألك كيف تغيرت هذا فاصل قصير أيها الأفاضل تم أعود إليكم بإذن الله اينهم كن في جوهم ضع بصمت عادتك هنا اقبل هنا الكرام يحتاج الإنسان إلى ان يقرب قرارا جادا في تركه للتدخين بتركه لله وانا أشكر أيضا قبل لا انسى الاخوه في موقع العريفه جامل الخير في المنتدى الاخ حمود والاخوه والاخوات الذين معه الذين قاموا جزاهم الخير خير بعمل حمرة خلال هذه الأيام بعنوان اتركها فأنا أدعو إلى دخول المنتدى منتدى ضع بصمتك والمنتدى عندي الذي فيه فعلا توجيهات لأجل تركها قبل ما أسمع منكم شباب كيف تركتوه أنا بعطي بعض الكلام حول هذا هناك عدة خطوات للتخلص من التدخين يعني وأرجو لإخوي ركزوا ماي حتى يستطيع أن يتركها بإذن الله الأولى القناعة أنه حرم أنك كلما تضع سيجارة معناه أنك قاعد تعصي الله تعالى حاول تقلل من العصيان قدره مستطع بدل ما تعصل لها عشر مرات في اليوم الواحد سواها مرة ولا مرتين يبدأ يقلل الأمر الثاني معرفة معرفة مخاطر التدخين معرفة آفاته الأمر الثالث استعمال السواك او السبحون وين السواك يا عدن طلعت قبل شوي فلما شاء الله إذا تحافظ وين عطيت <تصفيق> الله يديك ممعين خطى شكلك فاستعمال السواك بحيث إن إنسان يصبح السواك دائما معه لو حدثته نفسه وين يدخن مسك السواك أخذ يضع في فمه ويتسل في فمه بحيث أنه يملأ فمه بشيء الرابع ترك او تقليل مصاحبة المدخنين أصحابه اللي جالسهم اللي كل واحد بثيارته يحاول يقلل الجلس معهم أو يستبدلهم بعيدهم الخامس كثرة الدعاء وهذه أشرت لها قبل شوي أنت إبراهيم أنني سيدعو الله يا رب فكني من التدخين يا رب نكتعيني يا رب اجعلني من من يطهرون أفواه من هذا التدخين الأمر السادس، علاج العقل للباطن هذه له طريقة، أتشرحها بعد قليل كيف أعالج العقل للباطن عندي بحيث أنه يعني يبدأ ما يشتهي هذا التدخين الامر السابع، استخدام الأدوية أنتوا استخدمتوا أدوية يا شباب لتركها؟ مثل إيش؟ ما استخدمت إبراهيم؟ إيش؟ شامبكس إيش؟ أقرار، تسمى شامبكس حبوب؟ أي حبوب، وفعلا وفعلا الحمد لله بس في البدايه يعني في الايام الاولى الاربع الأيام والخمسة الأيام و... خمسة. خمسة ايام والخمسه ايام الاولى توتر وقلق كذا اول اربع خمس ايام وبعدين بعدها تدريجيه كذا الحمد لله هي هي تعطي نيكوتين تعطي مو مش نيكوتين اعتقد انها تشادر النيكوتين والجلساتيه والجلسات, والجلسات الكهربائيه <تصفيق> <تصفيق> هذه انا ما فهمت العلاجيه تفرق تفرق الشتات زين استخدام لا تستعمل شيء يا عبد الرحمن عن طريق جمعيه كفاه ايش ابر ولا لا تقريبا كهرباء كهرباً اي حسنت انا انا زرتهم في الرياض زرت نقاء وكان عندهم هذا عندهم شيء يضعونه في الاذن زي الزبدبات زبدبات خفيفه وسبحان الله لها تاثيرها والله لها تاثيره العظيم فوق كل شيء م. اذا انت خلاص طيبت النية خلاص الله أتبقى. هذه اسباب بس تطيب النيه وقل كفاه أحسن صحيح. اللي يصدق مع الله يصدق الله معه صحيح. أصدق مع الله أصدق يا ربي أنا أتركه لا لأجل خوف سرطان خوف لسه خوف أنا أتركه لله أتركه عشانك أنت يا رب العالمين يا أخي لما الواحد فعلا يتركه لله يبشر بالخير يا أخي من ترك شيء لله عوض الله خير منه من الأساليب تنفس عشرة أنفاس من النافذة أول ما تسكل من النوم أول ما يصحى الواحد من النوم يفز من السرير ويفتح النافذة يأخذ عشرة أنفاس يقولون أنا ما جربتها جربت سليمانها الطريقة ولذلك لا تزال ما بعد تركت الم... <تصفيق> يقولون أنه بإذن الله تعالى يتركها كذلك مجاهدة النفس مجاهدة النفس كذلك وضع خط في نصف سيقارة واحد يدخن يطلع القلم ويضع خطا هكذا ويقول والله لا أدخن هذا الخط وأطفئها فإذا وصل الخط أطفأها فيعود نفسه أنه لا يكمل هذه السيقارة كذلك تحديد العدد اليومي يأخذ عهد على نفسه أكثر من خمس جاير لا فلما يدخل سجارتين ثم تدعوه نفسه إلى الثالثة يقول لسه باقي ثلاثة أربعة اليوم تدري خلني أؤخرها إلى بعد المغرب او بالليل او نحو ذلك كذلك ترك المشروبات التي تساعدها على التدخين هل في مشروبات معينة يا شباب كنت لما تشربها تشتاق للتدخين كيف بالشاي القهوة التركي كده الشيء القهوة التركي أيها القهوة التركي ها غير هذه ما تنفع مع مع سيجاره اعوذ فعلا تصدق انا اشوف بعض الناس فعلا في المطار أو في كذا معه قهوه ومع سيجاره اي ليش لا يعني كافيين هاد نيكوتين تدخل <تصفيق> <صحيح> كافيين ونيكوتين يعني مخدر فوق مخدر لذلك المشروبات التي تعوده التي تذكره بها هذه اتركها كذلك بعض درهم او ظرفا للصدقه بمبلغ السجائر يعني عندك ظرف في البيت أو عندك درج أو عندك كذا اليوم تريد تدخن العشرة ريال أو سبعة ريال أو الستة اللي تضعها في التدخين هذه صدق أهل الله آخر الشهر تجد عندك مكمية وخمسين ريال اجعلها لله كذلك بكر إلى المسجد وإلى الجمعة لما الواحد يبكر صلاة الجمعة الخطيب مثلا يبدأ الساعة الثانية عشر فدخل المسجد من الساعة عشر على ما صلوا وانتهوا ثلاث أو أربع ساعات ما دخن تبدأ نفسه تتعود على هذا وأنا تصور يا أخي أن كل من كان عنده أزيمة يستطيع ألا تلاحظون أن الإنسان الذي يصوم يمسك عن التدخين من بعد الفجر إلى المغرب صح؟ صح لكن تجد أن أول ما يأكل تمرة نفسه ماذا تقول له؟ دخان دخان طيب هد اعتبر يا أخي أنت أن الصوم إلى عشر في الليل ليس إلى الساعة خمس أو ست اعتبر هكذا واكل التمره واشرب الماء واعتبر نفسك صايم الى عشر فالمساله في الحقيقه هي تحتاج إلى عزيمة صادقه من الإنسان من معنى يا شباب استاذ ابراهيم الحمداني يا مرحبا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساك الله بخير دكتور الله يحييك وانت رجل مبارك الله يبارك فيك الله يجزاك هذا البرنامج الرائع الله واشكركم على يعني تسليط الضوء على موضوع التدخين ومكافحه التدخين الله الله يجزيك خير <تصفيق> تفضل ابراهيم حقيقه ال يعني انا عندي نقطتين النقطه الأولى اي قابلت اثنين مدخنين اي فسالت الأول قلت له هل ترغب في الاقلاع عن التدخين فقال لي لا ما ارغب سالت الثاني قلت له ترغب في الاقلاع قال لي والله ارغب الاقلاع فبعد التحدث على الأثنين وجدت أن الأول لن يشعر بآلام بعد ولم يشعر بأعراض فلا تذكر الإقلاع ثاني بدأ بدأت بعض الآلام وبعض الأعراض وبدأت تنفس الشديق فيبحث عن العلاج بالإقلاع فأقول لماذا الإنسان يعني ينتظر إلى أن يأتيه تأتيها الأمر أو الأوجاع ثم بعد ذلك يبحث عن العلاج ونحن نعلم أن التدخيل ثم البطيء أو القاتل البطيء لذلك هو يسري في الجسم ببطء حتى يتمكن من الإنسان ثم تأتي الامراض التي يعني نادر ان يشغل الإنسان منها يعني يعني امم حسنت احسنت النقطه الثانيه يا شيخ محمد حقيقه نرى كثيرا من الذين يقنعون على التدخين سبحان الله يقوم سلوكهم فتجد يبدا يحافظ على الصلاة لا يبدأ يعني يماشي الصالحين نعم فلذلك يعني هذه الافه حقيقه ما يعني ما, ما ترجع للإنسان إلا بالضرر والبعد عن مجالس الصالحين والأخيار حقيقة رماء وأطلع عليكم يا دكتور الله يبيض وجهك يا أستاذ أستاذ, أستاذ إبراهيم كيف, كيف إقبال الناس عليكم في العلاج من التدخين؟ والله شيخ محمد طبعاً الحمد لله الإقبال كبير جدا المستفيدين من الجمعية بشكل عام طرابة تسع مليون شخص في فروع أهل الستة ما شاء الله في فترة سنوات الماضية هذه لذلك أنا أدعو حق... طبعاً جمعيتكم خيرية أي نعم جمعية خيرية المعنى تحتاج إلى دعم المحسنين وأهل الخير أي نعم وهذا هو مواردها قليلة والحمد لله يعني ذيها نفع ولله الحمد حقيقة شيخ محمد نحن الجمعية تحرص على استهداف ال الطلاب في المدارس لانه لو من خلال المقابلات الاخوان معك في بداية الحلقه نجد انه بدايه التدخين كان في المراحل الأولى قبل ان التعليم خير. الله يذكر استاذ ابراهيم انا بس الاخوه يقولوا لي لازم لازم يعني ننهي المكالمه ولا كلامك في غايه الاهميه ايوه احب هذا تقرير قصير نطلع كذا نريح نفسنا بعدين نرجع لكم ان شاء الله السرور العلو وغدا انقضى من حنين الاطمار وقد اجما عطنا الـ الـ الفيسبوك كده سريع آه. سريع بلقي معنا دقيقتان طيب. على سيرة الفيسبوك فيه شباب في فيسبوك مسوين صفحة اسمها شباب ضد التدخين ومعما صليب تنزل فيديوهات وبحاث علمية على التدخين وكده فالواحد ممكن نزوره فيسبوك ماشي. يعني نبذل وجهد طيب فيه الأخ قاسم العدنان يقول يا شيخ انت بتزور فيه كثير من الدول حطين غرف للتدخين في المطارات وكده حتى عندنا موجودة فهذا من البصمات في مكافحة التدخين الأخت الأخ أبو عمر يقول حلقة مفيدة أتمنى تغير من حياة الكثير من المدخنين الذين أصبحوا يشاهدوا, يشاهدوا الحفل تدخينهم ما يتغير فيهم شيء الأخ أبو الوليد يقول السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تسوي حلقة عن كيفية مكافحة المخدرات سوينا حلقة في الساعة كانت في حلقة مكافحة المخدرات طيب الأخ أبو بسام يقول أرجو من التطرق لموضوع المس الشيطاني وموقيا وكذا الاخ فيصل الفيصل يقول اتمنى انه تحقق حلقه اهدافها ويقول انه اغلب المجتمع تدخين بحجه انه في تكاليف اقتصاديه او اجتماعيه الاستبيان اللي وضعناه يطلع عندك ولا الشباب ممكن يطلعوا لا موجود الاستبيان تعطينا اياه طيب ما هو الاستبيان الاستبيان استفتاء انه هل تقبل او تقبلين الزواج من شاب أو شابه مدخنه او مدخن طبعا حوالي 90% يقولوا لا وأشياء وثنين يقولوا نعم طبعاً قد يكون في الواقع يختلف لكن طبعا ينبغي بدل النص للمدخنين نصح المحلات التي تبيع الدخان نشر أوراق في التحديل من المطالبة بمنع إعلانات التدخين المطالبة برفع أسعار السجائر شكاوة في المحاكم على شركات التدخين بل يولده يدخن اشتك في المحكمة قل أنا هذه الشركة تبيع وتعرض في كل مكان وأفسدت عليها ولدي كتابة رسائل لتجارة قدر أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا يا رب العالمين أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا أسأل الله, أن ينفع بما قلنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعملون الحلال ويمثنعون عن الحرام أسأل الله أن يجعلنا من يتعاطون الفضائل ويتركون الخباءات وأسأل الله نوفق إخواننا ويحباءنا الذين شاهدون وتابعون إلى أن يتخذوا قراراً صادقا وأبشروا بالخير كله لحم النبته من سحت النار أولابه الذي يأكل المحرمات عيادا بالله كما بين النبي صلى الله عليه لكن اللي بيتركه لله ولا ياكل الا حلال فدعاؤه مستجاب كذلك الذي لا يبيعه هذا بإذن الله تعالى على خير اسال الله ان يتوب علينا وعليكم بارك الله فيكم اشكركم يا شباب عبد الرحمن وابراهيم وسليمان انتم ايضا ايها الاحبه اسال الله لا يحرمكم الاجر لقاؤنا بإذن الله تعالى في الحلقه القادمه وانتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Oh, oh.